انم المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وزادتم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون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 كماَمَا أَخْرجَكَ رَبّكَ منِن بَيتِكَ بِالحََّت وَإِن فَريق مِنَمُؤمنِينَ لَكَالِون يجادلونكَ فِي الحَقِّ بَعَدم تَ بَينَكَ ماَا يُساقونَ إلى الموت كَأَ ماَا يُساقُونَ إلى الموت وَهُمْ يظُرُون.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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ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 وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدَبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ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 إنِن تَسَْفْحُ فَقَد جَ أَقُم الْ الفَت وَإِنْ تَتَهُ فَهُوَ خَييرُلَكُمْ وَإِنْ تَعودونَعَدَ وَإِن تَعودُ نَعودَ وَلَ تُغْنِعكُم فأَتُكُم شيءَيئ وَلَ كَثَُد.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 الذينَ آممَُ ْتَجبُ للِلهِ وَلِرَّسُول اسْتَجبُ للِلهِ وَلََِّسُول إذَا دَكُم لمَا يُحَيكُم وَعَلَمُوا وَعلَمُ وَأَن اللهَّه يَحُولُ بَينَ المَغِّْ وَقَلبِ وَأَنَّهُ إلَْ تُحشَرون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 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة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 وَإِذْ قَالُوا اللهم إِنَّ كان هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا وَمَا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 2. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 3. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون 4. عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء يرههم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسَي فِ قُونَهاَا ثَُّ تَكُ عَلَم حَصرَهثَُّ يُغلَبُونَ وََّذينَكَفَعون إلَ جَهَن مَا يُحشرُون لَمِيزَ اللهَّهُخَبثَ مِنَ الطَّييبِ وَيَجعللَ الْ الخَبثَ بَعضَع عَى بَعضٍ فَيَظْْكُمَ فَيَرْكُمُهُ جَميعا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهى يغفر لهم ما قد سلف وان يعود فقد مضت سنة الاولين 17. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ 17. فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 18. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النِّرْمَ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 نَعْلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذًا تُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَمْ أَرَكَهُم كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ثيتم فئتا فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين 1. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 2. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيَّطًا 3. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ ناس وانني جار لكم فلما ترى اتي الفئتان لك صعلى عقبيه وقال وقال اني بريد وخاف الله هو الله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 ذا بء آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يُحِبُّ الخائنين وَلَا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 126. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 127. يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال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 يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم, ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم هو الله عليم حكيم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَأُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأَنَّ الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ مَوْلَىٰ لِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ